أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم سمنا أجمعين سائل يقول أنه ترك بعض الصلوات المفروضة وهو في الحضر ثم سافر كيف يقضي تلك الصلوات وهو في السفر يقصرها أم يتمها وفي وقت واحد أو يقسمها حسب الأوقات من نام عن صلاة أو نسيها يؤديها متى ذكرها وإذا كان نام عنها أو تركها في حال الحضر وسافر فيصليها تامة, يصليها تامة لأن الرخصة التي له في سفره هي رخصة في الصلاة التي أدركته في سفره نعم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم هذا فيه دلاله ان القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فالقلب محل نظر الله جل وعلا فالله ينظر الى القلوب وينظر الى الاعمال فليس نظر الرب جل وعلا للأعمال فقط بل النظر للقلب وللعمل لا, لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فالقلب محل نظر الرب وإذا كان بهذه المثابة فالواجب على كل إنسان أن يصلح قلبه وأن يكون قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قلبا تقيا قلبا نقيا قلبا زكيا قلبا صالحا يجاهد نفسه على ذلك نعم أحسن الله إليكم هذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج ورزق من حيث لا يحتسب السؤال كيف أطبق هذا الحديث الذي أعرف أن الحديث في سنده ضعف في سنده ضعف وجاءت أحاديث كثيرة في لزوم الاستغفار والإكتار منه في في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيكثر المسلم الاستغفار الاستغفار ويعتني بشكل خاص بالاستغفار الذي جاء راتبا في أوقات محددة مثل الاستغفار ثلاثا ومثل كفارة المجلس ايضا مثل الاكثار من الاستغفار في تمام الحج وكذلك الاستغفار مئة مرة إذا أصبح كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني بالاستغفار المطلق في الأوقات كلها يكثر من الاستغفار والاستغفار له صيغ عديدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلها وأكملها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيد الاستغفار وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوله المسلم كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى نعم أحسن الله إليكم والاستغفار يترتب عليه فوائد كثيره منها ما ذكر في هذا الحديث الذي ذكره السائل وغيرها من الفوائد وهذه هذه الفوائد التي ذكرت في هذا الحديث الذي في سنده كلام دل عليها في الجمله نصوص كثيره دلت على فضل الاستغفار كقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وأذكر في هذا المقام قصة لا أذكرها إلا لما اشتملت عليه من فائدة وهي أن شخصا لقيني مرة وقال إنني متزوج منذ ست سنوات تقريبا ولم تنجب زوجتي وكنت مستاء من هذا الأمر يقول يوما من الأيام قمت في صباح الجمعة واشتد بي الغضب والانفعال وتكلمت مع زوجتي حول هذا الموضوع وأنا منفعل وغضبان وكان مما قلت لها يبدو أن الأفضل لي ولك أن نفترق وأنا أبحث عن زوجة وأنت تبحثين عن زوج وأنا أريد الولد وأنت لا تنجبين إلى اخره يقول وخرجت انا في غضب شديد وتركتها في البيت تبكي خرجت لأصلي الجمعة يقول فمررت على بعض المساجد وما دخلت يقول ثم صليت معك وصادف أن الخطبة في ذلك اليوم في فضل الاستغفار وفوائد الاستغفار ولم آتي فيها بجديد وإنما ذكرت الآيات والأحاديث المعروفة في فضل الاستغفار وفوائده يقول فلما انتهت الخطبة وإذا بصدري ولله الحمد شرح والغضب الذي عندي وكل انتهى يقول وخرجت وأنا أقول وأنا استغفر ودخلت على زوجتي في البيت وقلت لها لن نفترق إن شاء الله أنا وأنت سنبقى مع بعض ولكن أكثر من الاستغفار نحن سنبقى سويا لكن أكثر من الاستغفار ويقول خص لها بعض الأشياء التي سمعتها في الخطبة يقول وأنا جئتك الآن وبشرك أنها حملت هذا يعني بعد ذلك بثلاثة شهور قال نجيتك وبشرك بأنها حملت فالاستغفار فوائده الدينية والدنيوية لا حصر لها فقلت استغفروا ربكم إنها إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولهذا ذكر أهل العلم أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل يشكو جفاف بستانه فقال له استغفر الله فجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب فقال له استغفر الله وجاءه ثالث يشكو الفقر قال له استغفر الله فقال له أحد الجالسين كل من يأتيك تقول له استغفر الله قال لم أزد على القرآن وتلا الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذه كلها ثمرات للاستغفار في الدنيا وأما في الآخرة فأمر لا يحصيه إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح طوبى لمن وجد في, استغ... في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة نعم أحسن الله لكم هذا يقول هل يأثى من إنسان بفعله أو وقوعه في أمر مشتبه الأمر المشتبه من وقع فيه وقع في الحرام قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ووقوعه في الحرام على المعنيين الذين أشار اليهما الإمام النووي رحمه الله تعالى لأن المشتبه الذي وقع فيه قد يكون حراما وإن لم يكن حراما قد يكون بريدا له إلى الحرام يفضي به إلى الحرام ولهذا الواجب للمسلم لت... ل... لينال البراءة والسلامة لدينه وعرضه أن يعود نفسه على تجنب الأمور المشتبهات بينما حال العوام في... في في هذا الباب وحال الجهال في هذا الباب أن المشتبه عنده لا يبالي به وبعضهم صار في هذا الأمر الى حال أشد من ذلك وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض الرسائل عن بعض الجهال قال بعضهم قاعدة الحلال عنده والحرام أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم منه هذه قاعدة الحلال والحرام عند بعض العوام الحلال ما حل في يده يعني الشيء الذي حازه ووقع في يده وأصبح في حوزته هذا عنده حلال مبين والحرام من حرم منه الذي لم يتمكن من الحصول عليه هذا حرام فهذه عند بعض الجهال قاعدة في هذا الباب وبعضهم لديهم في هذا الباب قاعدة أخرى وهي قول بعضهم اجعل بينك وبين النار مطوعا يعني إذا أردت شيئا ابحث عن أي شخص اسأله حتى يفتيك بحل هذا الأمر أو جوازه هو بينك وبين النار فيكون يعني متبعا لهوى نفسه متتبعا للرخص وغير مبال بهذا الأمر وقد قال أهل العلم قديما من تتبع الرخص تزندق إذا يتتبع رخص العلماء أو لفوات التي قد تكون من بعضهم فيقع في الضلال المبين نعم رسول الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي وسائل إصلاح القلوب إصلاح القلب يحتاج إلى أمور عديدة يحتاج إلى أمور عديدة والله وحده المستعان الأمر الأول حسن اللجوء إلى الله لأن قلبك بيد الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وان شاء أزاغه فالامر الأول أن يحسن العبد صلته بالله ويقوي رجاءه وثقته بالله وتوكله على الله ويلح على الله بالدعاء والسؤال بان يصلح قلبه وان يزكي نفسه وان يعيده من شرور نفسه يلتجي الى الله سبحانه وتعالى دائما ويلح عليه بالدعاء في هذا الباب العظيم باب صلاح القلوب ولهذا اشرت ان النبي عليه الصلاه والسلام يؤثر عنه في هذا الباب دعوات كثيرة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها الأمر الثاني أن يقرأ ويتعلم ما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب وأهمية صلاحها ويقرأ ما كتبه أهل العلم حول حول أعمال القلوب وحول تزكيه القلوب وايضا حول أمراض القلوب والعلم نور وضياء لصاحبه فإذا عرف العبد مكانة القلب وخطره وأيضا ما يترتب عليه فإنه ي... فإن ذلك يسوقه بإذن الله تبارك وتعالى إلى صلاح قلبه فالعلم نور قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم قدم العلم على التحلم لأن العلم هو الذي يزين للإنسان ويجمل له طريق الخير هذا الأمر الثاني الأمر الثالث مجاهده النفس وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فيجاهد نفسه ولا يستولي عليه يأس أو قنوط أو غير ذلك من أسقام القلوب وامراضها بل يجاهد نفسه في الترقي إلى الخير والرتب العلية الأمر الرابع أن يلازم الأخيار ومجالس الخير فهم القوم لا يشكى بهم جليس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فيجاهد نفسه على ملازمة الأخيار وأهل الفضل وأهل النبل فصحبتهم غنيمة قد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل والأمر الخامس والأخير أن يكون دائما على ذكر للآخرة وأن ما يكون في القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه العبد يوم القيامة ولهذا قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله